بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى نا ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق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 البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم لا والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء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 لْيَجْزِ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن ٱنْقَضَىٰ عَلَيْهِ ٱلْقَدَرُ ۚ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 وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى رَبِّكَ المنتهى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 الشئه الاخرى وانه هو اغنى واغنى وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقا وقوم نوح